فمن اضطر في غَيْرَ غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم وقل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 وَالْمُحصَنَاتُ مِنْ المُمِنَاتِ وَالْمَحْصناتُ مِنَ الذيينَ أوتُ الْكِتابَمِ قَبَلِكُمُ إذَا آتَيتُمُهُ نأجُورَهُ إِذ آتَيتُمهُ أدورَهَُّ مُحصنينَ غيْرَ مُسافحين وَلا متخذي أخدان